Wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in fa qaddara hu taqdiran wattakhadhu min dunihi وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الذين كفروا إن هذا فَكُنِ افْتَرَه وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا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 او او تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا أُذُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا FūHoVietas kai nėta sugalios galusiimu staple fitsimų sugalio, pas Jetztiabil į ir patikpės tai Nós وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا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 وَيَوْمَ yhNetir, idėjė umainei ten soli drop Nu cam vėmės tebogų vaiš Guys pakėmas, gerai قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ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 وَمَا aruselna, o ko gerai, keiminel, muruselina, illa, ine humleia, kuluna, o. Illa, ine humleia, kuluna, وَأَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا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 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْوَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَاءُ إِن كُنتَ تُنْزِلَا الْمُنكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عسيرا.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 كَنًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَمَّا قَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا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 وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل اضربنا له الامثال وكلن تبرنا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 إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 Linushija bihi beldeta meitė ua, nusriehumi ma, ua, la, runa, an ama ua, an asiya katiro. Ua, la, ruda,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 وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَإِن كَانَ وَبُكَ قَدِيرًا wa ya'buduna min dun illahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih dhahira wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira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 وَإِذَا قِيلَ said to him sugecado, sociedad Ļimės, dažiuodėme Sijını, who jegei pahaŚioetie pirmaj darab جَعَلَ tiek ir nes وَجَعَلَ kogėdėme į pusėjo وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا idėjų ankro bengumul džahilūna ankro lūselama. O laddina javituna liro bihim su džede u akijama. رَبَّ نَصرِف عَ عَذَ بَجَهًاَّ مَئِن عَذَبَهَا كََ وَرمَا إِه سَ أَنْتْ مُسَ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 ولا يقتلونا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقا اثما يضاعف له العذاب يوم فَأل إِكَ يُبَدّل اللهَّهُ سَيّآنتِهِمْ حَسَنت وَوكانَ اللهَّهُ غَفُور الحمَا وَمَتَابَ وَعَمِلَ الصَّالِحَ فَإِنهُ يَتُوبُ إلَى اللهَِّ مَْ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 10. 10. 11. 11. 11. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 15 ya yujzawna alghurfata bima asbaru wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama khaliduna fiha hasanat mustaqarran wa Fau kandika, bet tu man fasaufai,